وسبحوا لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامم رسولا منهم ي له عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 مَا سَأَلُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِسَمَثَالِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ والله هو لا يهدي القوم الضالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء الله صِفَةَ مَنَوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلا يَتَمَنَّوْنَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَائِبِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ دُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ